لا اله الله القران اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لهمنا انعم تعالى عليهم طير الوطو عليهم ولله الحمد من للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة روح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصلر صرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونروا قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلة يرض جمعا ثم ينجي كلا إنها لطا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعة مسَّ الشُّرُجَ زُوَاعٌ، وإذا مَسَّ الخَلْوَ مَنُوعٌ إلَّا المُصَلِّينَ الَّذينَ هم عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ، وَالَّذينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقُّ مَعْذُومٌ Thank you. الذين بشهادة القرا المؤمن والذين هم على صلاة إنا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسحوقين فذرهم يخوضون that